لا أعتقد أن هذا جائب لا أعنش بيننا لا أعتقد أن يجوز أن يتزوج أختي غشته وغشته موجودة ما يعني؟ ما يعني؟ ما اللهم يستخدم قالوا لقدروا من غروب الشمس ليلة العيد إلى علاق سرنان هذا في عيد الفطر. إذا ظهر الغلال شوال، وأولنا على الشرور إلَى شوال من السنة التأكيد. وأن أصل التأكيد فلم يسُن مفقوداً إلى الرسول عليه السلام في ذلك الشيء. وإنما غاية ما فيني مفقود على ابن عمر. قال المشهود فلناني هذا. الله أكبر الله أكبر لا ين الله الله أكبر الله أكبر لا ين خبر. أو ما جاء في حديث فنان يسأل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في بلعان ولا يصف الاجتماع على هذا الدخلية الاجتماع على الذكر بداعاً ولكن لو أنا لدي نكبر وخطاق الأسواق مصادفة، فهذا ليس ببداعاً عندما في عيد البطء من البعد بروق الشمس آخر يوم يعني مثلا شعبان ثلاثين خلاص اول مغرب ما يأذن مثل مكافر اللي انتن حيكون شعبان ايه؟ واحد ثلاثين الشاب عندنا هكذا وهكذا وهكذا. هذا ضح الأصالة لما تسعة عشرين إلينا ثلاثين ان إلا يدخل الامام فصلة الى ان إلا يكافر الامس الضعيد ينقفل ثلاثين وفي الاضحاء خنفر صلوات القرائب نوصوك يوم عاطل العصر من اخر ايام تشك هذا هو التكبير المقيم. لأن التكبير, التكبير فيه مطلق فيه مقيم. المقيم هو الصلي صلاة والمطلق في النساء. تقبل النساء في البيت وتقبل الأولاد في البيت وتقبل النساء والبنات في البيت حتى يعظم هذه الشعيرة. إذا خذ الأب في البيت كبر يسمع النساء يكبرن في بعض الفترات من فترة. تكبر النساء هو هكذا حتى أنه الإنسان يعني لا يسمحي من أن يجب الشارع الكثير وغلما يكون كثير وهذا الحياء ليس حياء نفسه إنما هو خور نجبل لأن الحياء خلق يبعث على كل خير وينهى عن كل شر. هي اللي بيهوم يبعث وأما الحياء اللي بيجبع الإنسان يترك العلم وتاجر خيرها هذا غلب هذا يجبل وليس الحياء نفسه ويكبر بدون اجتماع على الدكتر فبعض التكبير واسم اي صيبة يحبه الى اخر ايام التشريخ يعني يوم الثالث عشر ايام التشريخ الى الحالي عشر الثاني عشر والثالث عشر, عشر مشارك الى صد العرص وكبر انتهى انتهى الدكتر لان الليلة هي ليلة عشر فآثى في يوم, يوم. الثالث عشر الى صلاة العرض والمغرب تكون في هيلة الراجع عشر الى اخر ايام التشريف هذه الايام يحرم سيامها حاجي عشر ثاني عشر, حاجة عشر، حاجة. الا في حالة واحدة وهي ايام التشريف الحاجي عشر والثاني عشر،, عشر،, عشر،, عشر يحرم سيامها الا لشخة واحدة من لم يجي الهدي في الحج واحد متبتع ولم يجي في الحج العشر يجي اجتره هاته جذبه كانت يجيسر من الحاجة عشر والتعال سبع يجيسر من جذبه نعم واما يوم عيد تصبع العدد حي يحرم حيامه على السيح وهناك أربعة أيام يحرم السيحة يوم العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر تاني عشر يوم العيد يحرم على أي أحد هذا الصيام في حيث حاجة الصواب وذلك كان هذا في صاعما أن يعد هذا صاعماً أم لا؟ حكماً والصواب أنه ليس بصواب أن صيامه بعضاً منهي عنه. وإن كان صيامه صاعماً عملياً أن صيامه بصيام المرأة الحاجة لو ما كانت لو حاله الحالة هي صايمة ليس صايمة صايمة لكن حكمه هي مفصله وعليها الخرى ذلك بعض النساء اللي هي مو منحات قبل المغرب ب 5000 عشان ما بتفقد تقول عشان يجرح حياتها القطه هي ليه طيب حتى يجرح حياتها اذا سياما مش يروح نجيب 3000 عدوا لكن هذا يعني بعض الناس وصل النساء وامها في عندهم ولكن بعضنا عنده تقوى على غير عز وعلى اجازة فتعزي بنفسها طوال النظار وهي الاستقل والصور في ذلك هو لعدم العز يقول ستين من قتلوه وقاتلكم الله لما استفى احد السحابة السحابة رضي الله عنه فقال جاء لن يقر السحاب لابد ان تتل فاقستل فمات فلما رزوا حقه من الاسلام قال فتلوه قاتلهم الله فتلوه قاتلهم الله قاتلوه الله ألا سألوا إذا لم يعرفوا إنما دواه في النساء أي الجهل المسال لا جهل الشيطانيه ليتعلم لأن الجهل قد يؤثر الحفل قد يؤثر الظهال قد إذا ظهر إذا شروار التكبيب إذا ظهر إذا شروار كم تنساء التكبيب من الحديد منكم أو إذا الذي ينفيه قول النساء لغاية مفضوع لغاية أو أتم روامات الذي ينفيه إذا نتوى ينام بصرحة من في ضد بالأضحى وفي الأضحى التكبيب مقيد بعد الصروات من الفجر يوم عرفه إلى آثة أيام التشريف ومصلح إذا ظهر هلال الحجة يعني واحد اثناشر شاردي أول ما يظهر الهلال يكبر التكبير مقطع في كل وقت أما المخيط هو دورة سنوات فمنتج اليوم عرفه لي هو من ذي الحجة أي أول إيش النهارس مطلع أو غامق وهو أول ظهور هلال الحجة يعني يوم واحد اثناشر والاخر الى اخر عيانك والمخيز يكون بعد بعد الصلوات انتجل يوم الى اخر عيانك الى اخر يوم. في الشمبي وخشوق القمر ركعتين لكل ركعة في أمان يصيِل التراءد فيهما وروقين يصيِل التراءد ركعتين فيهما وروق التسبيح فيهما دون التودي ويقف بعدها ركعتين ويظهر في مسود الشمبي ويظهر في مسود القمر. قال الرسول صلى الله عليه فصل ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين يقال كسوف الشمس وكسوف كسوف القمر وكسوف الشمس وقيل ان الكسوف والكسوف يطلق على كل منهما ومرج الحال وخفته القمر لا يعني يقول في فارس القمر خطوفه في الشمس خطوف والكتوف والخطوف معناه ذهاب ضوء الشمس او القمر كله او بعضه وخطوف القمر لا يقع الا في ريال الابدار يعني حينما يكون القمر بجرا أما خصوص الشمس لأنه لا يقع في هذا الشهر إلا واحد مثلا يقول لك يوم ثلاثة من الشهر يقول لك الخمر ختف تعالى ثلاثة عالى شوك منك شوك يعني من خصوص ليكون إلا كلا يالي الابزاغ يعني حينما يكون الخمر غزرة مختلفة اياتين. اياتان من ايات الله. لا ينكففان لنوت احد ولا لحياته. فانما هم ايات من ايات الله يحوص الله عز وسلم بينا. ذلك لما صادت ذلك يوم ان مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كثفت الشمس. وقال بعض الناس انها كثفت لنوت ابراهيم. فقال وهذا من عادات الاهل الجاذرين. رفض الايات الكونية بنور احد او بحياتهم ولذلك ان يحصل في بعض البلاد محيثيها جهن لما القمر يكسر يطار تطيره ويا بنات الحور خلوا القمر يدوره وكأن نساء الحور هن الناس يمتلك على على ضوء القمر ثلاث خليني بسكاته خليني دول فهذا من نجح رابطاً ذا سن السنة هذا من عادات هذه السنة وعلى الناس اللي خلع بصة الشمس بالشمس فلي هاشم موسى الحمار واتريد سنة العودة تريد سنة العودة هو سدفة نفسة وراءها وأراد أن يكون عروساً رعلاً فضل عن كونه ربط الذي يتصرف في وضع السنة أو غيرها هو السنة هذا من عبودات السنة هذا موجود إلى, إلى هذه الأيام موجود ربط الكونية في شيء هذا مش الذي انترى في الربوبيه والذات لما يقولوا ان هناك سبع اقتار تطورت في الكون هذا شكل في الربوبيه ولا ابدا وكنا في السعيد الناس اللي يقول الناس اي نفس نفسنا يجي جاين يا هو جاي استعين بسيدي احمد الناس او الحزين فهذا لا شك أنه شبه فرغوا فينا و أكثر يا سيئ مناك يأخوز فبذلك لن يمتعون للتوحيد والتوحيد أظهر من الزراع الإسلامية واجهة التفوز لما؟ لذلك لن أدعوك يتفع فلا شك لعوذونا وحمل اكتلاع فرغ المجال السوحيد عجل الناس لا تكافل المزيد إلا انا الحمد لله عندنا قبر واحد ها ما لا خالص الناس قال ان في بلاد زي ضيقه ماشي هو هو كان التصوف وصوره ان قال جوه كل اللي كانوا بعض اداب الجدار كله بيبع. او بعض ممكن الواحد يشوف القمر كله أقوى من كل أربعة، والخسوف القمر لا يكون في لا إلا في آخر، وخسوف الشمس لا يقع إلا في آخر الشهر. وصل للخسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان. إذا صل ركعتين في كل ركعة ركعة من قيامان. بطي الخراء فيهما رفعان. وهذا ورد فيه عند أحاديث الذي الصيحيين في كل رفع رفع وجاء عند مسلم ست ربعان. ولذلك أنا إلى ست رفعات، ولهذا السؤال هل يجوز الزيادة على رفعين أم لا يجوز؟ لأن ورد الصيحين رفعين وورد في عند مسلم أيضا مسلم من الصيحين أكثر من رفعين. هل معنى ذلك انه يوجد على الروعين نعم يا ولكن بعدم سمحنا حكم على رواه زياده بالشهود فومن نفي مستلماً مش ولكن ليس صحيح ده اللي أقوى المزمن <تصفيق> طيب يعني عندنا وجهة نظرية هذا وجه مزمن صغير ولكن نصيحا أن هذا الوجه مزمن صغير طيب لأن الحديث ماذا صحت صحيحنا وجريمة واجب من لكن النصاق لذلك هو أن التزوج لم يقبل على رسول إلا واحدة. مع مرة واحدة وصلنا مزمنا الكلام مرة واحدة واحد فَكَوْمُهُ قال أَنَّهُ مُصَلِّ الْكُسُّوْمُ لِهَلِئَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مع أنه لم يقع إلا مرة واحدة فلأن مصر الحبيب واحد فلاهد من الشكم على إحدى دوايات بأنها ضعيفة أو شائعة فأييهما أولى مشهدون رواية الصراحين ورواية لكن لو أن الكسوف تعدد كما زعم محمد بن حزن ان الفشوف تعدى ولم يأتي مع تحودته في هذا الواقع حتى يقوله بحاجة من الواقع الله ان احدهما يصحب القصم الى ملعب يجيد وداره ولكن بهذه المسألة ابو محمد الحاجة لم يأتي بحديث صحيح بذل على ان الفشوف تعدى زمن الرسول عليه الصلاة لو تعدى خلاص يدري ازياد على رفوع علم غير شد بين سبيل الله. اولى من ينطول بالشدود او المجدد ولكن لما لم يثبت بإثناء صحيح ان الخصوفة وقع اكثر من مرة على لانه لا بد ان يترك بالشدود على احد الدراجات نعم تبا في كل ركعة في في من الركوعين والركعة تدرك باي الركوعين من اولا للتاني يعني واحد جاء والدى امام وبطرع الاول ركع معه هو يبعدين بشوية جاء وقال الفاتحة وصورة وركعة المصور الثاني فواحد واحد يدركه في الركوع الثالث أيوهما أدرك الركعة وإن يكريه كلاهما أدرك الركعة لأن الحبيب من أدرك الركعة أدرك الركعة نصر أولا بالكسوف في رقعين الركوع المحكمة هو رقوع الأول أن يتدرك به الركعة من السنة أن يجهد الركعة الاولى قد اخرى صوت الزخرة لذا يتأثر لهم على سنة والثانية قد اخرى الآل العنوان ويقصد بعدها قطبتين والصواب أنها ليست بخطبة وإنما هي موعظة لا قطبة ولا قطبتين ويسره في قتوف الشمس ويجهد في قتوف القمر والصواب أنه يجهد في قتوف الشمس وقتوف القمر. ولم يصد أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدر في صلاة الكسوف فأصدنا النبي عليه الصلاة والسلام أصدّم وتأخذ في صلاة الكسوف وقال إلى رسول الله إلينا تفدّمت وتأخذ قال إني تنورت عن حدود من الجنة من العيب ولو أخذته ذا كفاكم إلى يومك أنا أمقود واحد من الجنة وصلاة الكسوف يكفل جنة كلها الى يوم كيف لمن يرفل العلاقين ذلك ايو النسوة ماذا تناعمت في الدنيا بالنسوة للاخرة كما كان لما احكاك لك الراحة قال عند وضع اول قدم في الجنة لان القبر فيه ضمن ونجى منها احد لنجى منها تعليق ذلك الانسان الدنيا دام مصر فقرقنا الإنسان في كبث يكاد ويفعل ولكن في الأخير يستغير يقول يا أقدام الصبرحين فلم ينقى إلا القديم وهذا نلقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله كانت الأزمة والبتنة شديدة يصدر نسل الدازي الأبيان ويكس لها إبا السنة في طابق سوف فالكسوف أنه وَيَكْنَّ مَنْ أَنْ سُبْتَصَدُّقِ وَالصَّلَاةِ وَالدُعَاءِ كل هذا جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم السياحين وليهم أليم أَنْ سُبْتَصَدُّقِ نعم؟ أَوْلُهُ رَقِمْ أَنْ سُبْتَيْكَ الخطبة يشارك فيها شروط من الحمد لله عز وجل وقراءة آية وحديث والصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام سنو على الله ونو علىنا الخطبة لا تكون إلا بها من المغرض أمن الله فليحفى بالله وصد على النبي ويعظهم حتى ولو ولو نبيهم بعض هذه الأكبر هذه بعض نصف يخطب ولا في فيه ايه واحدة ولا حجم صفة كامل نصف ساعة يتكلم ولا يتكلم لا ايه ولا حجم هاته من يقل لا اين هاته الثلاثة يتكلم لا ايه ولا حجم هذا خلاص. خلاص. ويجي ايضا في القطرة الروسية بتكفى الله جمعنا فالعناس ناجعه ان يكتفي بذكر الايات الخطرة الثلاثة ويجي لا بد ان يكون فلوسي نفسه ويجي الله صدر وصلاة ضائمة سلولة يأمنهم الإمام بالحومة والصدر والخروج من الفضالب والخروج من الفضالب <تصفيق> ومصالحة ومصالحة الأعداء والصيام ثلاثة حيات ما يفضلهم في اليوم الرامل في اتياج فتنة والصيانة وتضرع ويصلم فيهم رمعدين للصلاة ما يقصر بعدها ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكفر من الدعاء والانتفقه ما يقصر بعدها قصدتين قال رحمه الله تعالى دواب صلاة الاستفقاء فصل وصلاة الاستفقاء الاستفقاء الالف والدين والتان الاستفقاء يعني طلب السفية يعني. يعني نزول المظر من السماء. وهذه سنة من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وإذ موسى لقوم الآية يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن نبي من أنبياءه شريمان عليه السلام قرد يستثقى فرأى لملة رافعة قوائمها للسماء فقال ارجعوا فقد كفيتم بذعوة غيركم غير السفقاء سلنا نشاء إذا جفتك الأرض وخاف على الطبع والسر من تخرج تأخذ بالإمام يأمرهم الإمام بالكوبة والسلقة والسلخ من المغالب مصالحة الأعداء وصيام ثلاث أيام كما ثلاث أيام فلا نعلم هذا أصدق السلم والسلطة يجوز بصلاف ركعتين عن طبق السلطة المؤلف او يستفقق الحصبة وصحى للنبيه السمجاء عربي من باب المسجد قال يا رسول الله جفت ذرعه هلك الذرع هذا الله الامام اخوه الرأي ولم يكن في الثمان فدعا فدعا يعني سحابه يعني اليوم كان مصابح حظ قال تجتمع السحاب ونزل الموت لما استفققى النبي عليه السمج قال واستمر السلوح فجاء رجل جيدا انه هو الصواب على التخليف انه رجل الاخر ودخل النابع بالمجر المطر اسموه شفاف قال يا رسول الله هذا ازدره ان يهلم والبيوت ان نعفض الله ان ينسي المطر اذا جمع الفرز واحد الجفاف الجمع اللي بعده خايف من المطر والنوسم يستجيب للجميع فاستدار عليه السلام الله عز وجل فاللهما بالآكام والضرار والضطول الأوليئة ومنافس الشخص. فأمسك الله رسول الله أن يصنع كان حليما. قال واحد من يا رسول الله هو يخبر. يا فضاد أو هلك الظرر استدخل الله لنا. يقول يا رسول الله هكذا الظرر أن يهلك. وين بيوته أن تعمل. قال الله نعم. ليس بيها تعقيد؟ أبداً ليس بيها كهانون فالشيء جعج محدش لكي تكلم محدش النافض ماذا يا هذا الإنفة؟ هذا نصله على الخطة الأعرابي يسأله إليه بل في الدخالي أنا وعليه السلام يا يسأله رجل فينزي من على المنبر يقول الراوي ويؤتى بكورسي أظن قوائمه من الحديث فيجلس ويعلم ثم يصحى إلى منباره لكل من كورس بل يأتي الحكم من الناس ينزل من عن المنبر ويخبره بين عينين ويضعه الجوال عن المنبر بليات هو في الصناة حسنا فيركب على ظهره فكان إجماه وحصل يفتح يعني أجعله صراحا علي خلاص هنا على صراحت يقول فأطيل السجون كه كرات عن عليه السلام ك ف... يعني أن الله كان حليما جدا لكن عبارته جبه جبهة شديدة حتى جهت الجفعة يومها يقول عظيم في النور لثمان ثوابا عظيم يقول اعطوه ما امره ايوك قل الصحابي دعني اخطى عنه بس قل لي قل اعطوه يقول هل رضيب؟ يقول اعطوه هل رضيب؟ قل اعطوه هل رضيب؟ قل قال هل لنقوم فلياقوم اجتمل فإن محمد يوطي عطاها ما يخشبه ماذا لفضع هذا؟ لو كان كذا إلزام، لكننا محلمين. أوقفوا. البخاري أيضا في هناك الجبال، هو يصدق هذا المشتتين بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو حتى أن أغمي عليه، ولم يقف إلا في قرن السحابة. شدت الأمر عليه عليه الصلاة والسلام. لا فيه من الجبال معذرة استمع، كل يوم محمد إن ربك يغريك السلام، رخل لك. لو أردت أن أطبخ عليهم عظيمين عظيمين حول مفجر يقول لنا عسى الله أن يقضي من أصلاك من يعبر الله لا يجب لا يطمحين هم فقط إنما يطمح في من في يحب. يحب. ما يحب. ما فيه أصلاك أن يحتاج لا يفعل هنا مثال نجح التاع التين شباب يشغل مخدرات يقضل مشاغب على المنزل قرار مشابه مع النساء شباب ظال من حاله في فكره في جانب الدين علماني او ليبرالي او غيره من تسميه ها شيء جوه ومثلا كبار السن عندهم مجرى تفكير غريب يعني بعضهم عترامي للكمياء واحد يقول المعنى سليب ويروح يقعد مع بعض الناس في الفاضيه ده كده اللي كان من 10 ماشيينه بالجنن فالأو بكر وهمر ومع محين وطلحة وسعيد و... وكي اخرين العزرة فان من الشبان الكبار جالة كان نهده كبير من الجدان لكن لا يضحى ان اقول عاشق يصعي بحش يقول انا عاشق بصان لان ليش يشفى يتبعه وجمه هذا لا يريد فانتقول السنكرة نظرات العشق الديلاج ويوصل هذا على الصحراء. قال العربي قال هذا الرجل فين خالد نوريد قال يا عمي ايه قال يا عمي ما ادري كل بسيطه 10 بس احل احط جاب له ابو عبد الله قال غيره وبعدين هو محب قال هذا ليس حبه لخالد اللي يقول هذا ما هذا ابدا أن يقدم، لكن يمكن أن يقول أنا من حالة ليه؟ عشان تحت راخدك قدّل الخالب على أذنّا وأذنّا أنا أنا أطالب لا أطالب أذنّا ولا حتى جانب خاطره وذين أن يُقذّل خالب وهم يُقذّل قول إلينا أحرّف سنة أنه قول من قدّل مع حالة وأن أخذ الخلافة أنه هو أضنّى من ماري أحيّد لا أطالب أذنّا فلنّا وضوع لا يُتضّر الأعراض ك او في طائفة من المدينة. لا كان تتخيل ذا رجل عاقل مكند دخل تتبول الان في المدينة. خضر حادثه في المدينة. مالذي سيحصل لك? يعني اتخل فينا كل انه مجنون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة ليفعوا به يعني يضربوه. قال لا تتخلوه. لا تتخلوه على رجل بوله. خلي يا فضرحك. لانما بعضتم ويسترين. ولم تبعد المؤمن فلما أنت يا من كمال يخرجنا منادين كلها هذا من المثايين تؤمن هذا من زين التبليغات الحاجة ولكن براءة بكر الله والصلاة ثم الصدي يدعو بذل أو زنوبا يعني ذل جزء من ياسنا فتكبوا على هذا منطوب هل كانت مشكلة أول في منتهى التوبيخ لان هذا غير سنه رجل مشاهده اما شخص متداعي يوقع على يديه لكن هذا على المنتجع اللي يخرج لكن لو كان جاي حتى وقع في يد عام طب وخصر ولو فعل اصعب ما يكون فرض ان الهدف يقع في يد العهوه ده سهل اصعب حتى طبعا من يتحمل رجل يتبول في المسجد الرسول ومسجل النبوي ولا في مسجل الحمى مين يتحمل أبدا أجن كان فضلك مين أصبع صحيح ولا والأربوات متعين مين يتحمل وعلي في المسجل لا يمكن يتحمل لكن النبي عليه السلام تحمل هو أحرص على الدعوة منه ألف مرة, مرة. وعطى الدعوة منه قالت مهما كان الخطأ جديما والحامل عليه هو الجهل قال فيأمرهم ضد رسطاء مسنونة وهذا قوي الجمهور ضد رسطاء سنة فيأمرهم الإمام بالكتوبة والصدقة والخروج من المظالم مصالحة أعداء وصيام ثلاث عمان عن هذا للسنة وصيام ثلاث عيام لما يخط منه اليوم الرابع إنه نعلم أنه أربع أيام وإنما متى جاء طلب الإصطاء يستطيع في ثياب بذلة المتوابع واستكانة يعني وتبرق وذن ويصلي فيهم ركعتين كصلاة العين يعني كما تكبر كصلاة العين ثم يخطب بعدها قصب زيني ويحول لداءه ويجعل أعلاه أسفل ويبتم وزعاده. يعني يقلب لو نبس مثلا يعني جاكده ولا شيء يقلبه هو اللي تحت فوق واللي فوق تحت ويقيم الدعايل الناس قديما كانوا يحكوا عن الناس للسعوديه احنا الشيخ عبد الرحمن الساعدي اه والله كان إذا خرج الناس على عرب السعوديه يلبسون طره بثياب ثقيله ولو في الصيف بأيام مثيرة ويصرون الماء في النيزال فوق المد، يعني كأن عندهم يقين كلام أن المطر خفيف جداً، وكان المطر، ولا رأيت ولا رأيت شيئاً من الماء في أيام يحصل في آخر ثلاثة أيام، وعند المطر حتى الأسبوع، كان في زراعة هذا موجود. عن بيضو على قوة الخير وقوة القلوب عندها وانا لكن على التوحيد مهما كان قطعوا اذا حركت العقيدة في قلب الله ده العادة المساسين نظر السعودية طبعا لازم كل خلص سنين يعني ايه ايه ايه امر ايمان انا خدش تصريح كل خمس فانا اتحاك اهو انت واول ما عاموا بتصريح كانوا شكوبين جدا وقضت نفس جانبه مش مستح تخنّ على ال، طبعاً حمل بعد ما تلبس ملابس الأحمر، يبعد كلّه. يعني تلبس ملابس، تلبس واتي يحمل المكان. قال عسكري ودّي، فقال مسؤولي، قال ما على ما يجي. يعني يوم تزاي يوم جلست، طلع يوم سلامي، يوم شتاء، هو يوم عربة، لأنه على حركة تدخل يوم جينا في الارفين. فلان فلانتو صريحة لانا جال وين وين وين الامر فلان الله اعلم الامر لكن احنا معاك صريحة نجي نجد تدور فالطريحة انا مدور نفسك فجال تدعولي انطوع فجال بيوم اعرفة تدعولي انجتب لان خاطر للخطر لان اصاب اني مفتر يقوي اقسع من الجوعات حتى ولو كان عندنا نوع من التقدير الذي يجعلنا حالة هذا يمكن أن يزود إذا حصلت في القلب الحظر، لكن من كان على الشر حظر هذا الأمر كذلك بناء العقيدة في قلوب الناس امر مهم جدا، شيء شخصي خاص جدا على الرأس أكثر على الرأس مثله، تذكره بالله ثم يركي أمامه إذا هذه يعني عن عمليات ناعدة الغامدية ناعدة عارف ان المهيجي حيقتل ليس بينه وبين القتل إلا أن ينصل للبطاستة والغامدية تباد ونعطيك يوم المنهوشة شو؟ هو إيه؟ الآن انت ليك عند أخي واخد شيت على بياضه وأخي من تحت ويرقى العم ويصول هني فلوس بحكة يعني عندما يجبناك مصف فلوس يقول لك فلوس ثلاثة هني المحاول يقول لك فلوس بحك ثلاثة كويس خير ثلاثه احسن من ما فيش خالص دوله عندنا بناء صار للظاهر بضوان الخمر مفتاح وهو شاف على يوم مفتاح النفس هيخصب فيها كثير احنا بقى وناش على عقيده ليتملعن ويحفف كبيرا أبدا ولو طالب أو يكفف أبدا استحق كما استحق يوم أن كان كان أبو سبحاني فريد يكفل هو قضى عن أن يكون داعية ويكفف ويظن أن المكرب لمصبحة الدعوة يعني نسيق ولمؤلم هذا بعض ورصوص الله كبير ولمصبحة الدعوة يجي دعوة إذاً الاخطاء يجوز الدعاء في الصلاة الجمعة ويجوز بعد الثلوات للثفة للإنسان وفي سجود في الصلاة الخريفة وأيضاً يصلي ركعتين كريئة الصلاة الجمعة لتفضل فيه يعني أفضل نعم نعم شاء الله يعني لحد شاء الله لا إن شاء الله. إذا شاء شو. إن شاء الله يبارك اليوم يكتشف شيئا. شاء الله هذا يعني شاء الله.